يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم, خلقناكم من تراب فانتم من نطفه ثم من قطره ثم بالغه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أن تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد ما إن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولا خره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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذيان في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ بَارَزِقَاوُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَا يَسْكُنُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المخبتين.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 فإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَّرمُحسنِين إِ اللهَّه يُدافِع عنن ال الذينَ آمَنُوا إِ اللهَّه لا يحب كلُ خَووان كَفُور أذِنَ للَّذِينَ يقاَلونَ بِأََّهُم ظُلمُ وَإِن اللهَّه على نَصِهِمْ لَ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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض بتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها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 الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وأملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَىٰ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَن يَظْلِمُوا فِيهِمْ نَسُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بَأْسَنَا وَزَجْنَا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 لايمنِن بيفَة خبتَ لَ قُلوبهم وَإِن الله لَ الذينَ آمنوا إلى صاطِم مستْقيِيم وَلا يزَال الذين كَفرَوا فيِي مِرة مِهُ حتى تاتهُ الساعَة بَغْتَ حتى تاتهُ السة بَغْتَةَ نواتهُم عذاابُ يَوْم عقيم المُللكُ يَومائِذ للله.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 وَإِنَّ الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن آقب بمثل ما أوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْأَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا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 ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين مِنْ قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم